وزنه حوالي ثلثمئه واتناشر جراب حجمه في ق ب ض ة اليد تبلغ ضربات قلب الرجل العادي حوالي ستين الى ثمانين ضربه في الدقيقه ولكن يجب ان يكون هناك قلوب البشر طبعا من المناسبات ذ الجلديه و يكون هناك قلوب الجلديه يكون ه ن ا ل قلوب م ا ل ج ل غ ر ا م ومحل الشوق ومحل العشق ومحل الحب نود أ ن نتحدث عن قلوب ص ا ف ي ة م ؤ م ن ة إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم أ ي واحد فينا ا ل آ ن يخوت يده في قلبه طبعا ذيله اشاره يقول لك خد هيك ق ل ب أو خذ يده في ق ل ب ه ل أ ن ه معناه دقات قلبه بالدق تخيل قلب كل واحد منا ن ب ي ن ب ط في العام كم م ر ة أ ر ب ع ي ن مليون م ر ة أ ي واحد فينا في ا ل س ن ة على مدار ا ل س ن ة أ ن ت بيكون ق ن ب ك ده نبض ودقه أ ر ب ع ي ن مليون م ر ة تخيل في كل ن ب ض ة بتاع القلب بيدخل القلب حوالي ربع رطل من الدم ربع رقل من الدم يدخل القلب طيب في اليوم الجنب ده بيدخل الدم يدخل اليوم من ده في كم جالون من الدم في اليوم اثنين أ ل ف ومائتين جالون من الدم قلبك ده م ه ت ر ي ا ل ق ر و ب ده ما هنا ا ل ق زرت شغاله شغل جد ده الشغل الميكانيكي للقلب ت خ ي ل انت بتكون في مدى حياتك لحد ما ممت ولحد د ت ل ما متى بيكون قلبك ده ضخه س ت ة وخمسين مليون جالون على مدى في العام الحياة كلها مليون مرة. في الدقيقة مدى مرة من يدق في في يردق الصغيرون مرة القلب القلب تخيل الدم لما يمشي من القلب ليصل الدماغ ويرجع إ ل ى القلب في ثمانيه ثواني والدم أ ش ا ن يصل من القلب لحد أ ط ر ق اصابعينك ويرجع تاني يأخذ ل ه ث ا ن ي يا و ل س ل ا م ان يكون هناك اشياء ل اخرى لانه يكون هناك اشياء اخرى ا ل ي ك و ل هناك ل ا ش ي ا ذ ا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب ج س د كله ألا ل وهي دهين نقول ق ل ل ا ب ب ت ق ل ب سريع وما سمي القلب إ ل ا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب القلب بتقلب شديد و علموا ان الله يحول بين المرء و قلبه و نقلب افئدتهم و ابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره طيب القلب ذا دا بتقلب داير له هدايه و داير له ثبات و داير له صلاح طيب نحن عشان الموضوع ما يشاء عبينا و إ ش ا ر ا ت ن ا ب س ي ط ة أ و د أ ن أ ق و ل إ ن القلب تصيبه علل و أ م ر ا ض غير العلل و ا ل أ م ر ا ض ا ل ح س ي ة التي يعرفها الناس طبعا نحن لا نفهم في الطب لكن ه ل ي س تصلب الشرايين وضيق الشرايين وارتفاع ضغط الدم يأتي ذ ب ح ة لكل في القلب ذ ب ح ة ق ل ب ي ة و ي س في القلب عنده شفر في ا لكن ق ل ب ر ب القلب القلب بس القلب بس هباش القلب و عموا وأدودت ا دعامات يا كامل مستشفىات كاملة اسمها هذا ليه ليه كل شغل علاجاته ل أخي في ده ده مستشفى مستشفى قسطرة ك ربنا قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لا ب تلقاه في مركز القلب ولا في مستشفى القلب ولا في حوادث القلب و لاعن أ خ ص ا ئ ي واستشاري القلب النفاق في الوحي ا ل مرض خطير جدا من أ س و أ أ م ر ا ض القلوب و أ س و أ ه ا النفاق والرياء والكبر من كان في قلبه مثقال و ح ر ة من كبر وخردنه م ث ق ا ل من كبر كبه الله على وجهه في النار يوم ا ل ق ي ا م ة وحرم الله عليه ا ل ج ن ة القلب وعاء عجيب هذه ا ل م ض غ ة ا ل ص غ ي ر ة التي بمثل قبضة اليد ل ا تزن ي ت ت ل ت م ي ة و إ ث ن ا ش جرام فيه ا ل إ ي م ا ن وفيه الهدى وفيه اليقين وفيه عكس ذلك من ا ل ع د ل و ا ل أ م ر ا ض الشرك والشك والنفاق و ا ل غ ي ا ء والحسد والغل ولا تجعل في قلوبنا غ ل ا الغلب القلب في ح اقول ج عجيبة جدا بالله سبحان الله. فجأة ة مشكلة مع يتذكر بالله سبحان أشجده الله الإنسان ولا له ذلك طاريها ولا حاريها ولا زمان ا لكم ح الحديث ج ة ا ع ل ل م ا اكتشف ان القلب ف ي ه ذ ا ك ر ة الناس كانت بتخيل ان القلب مجرد ق ط ع ة ل ح م ة الان آ ن ك ت ش ف ا ل يوجد ذ ا ك ر ة خ ط ي ر ة فعلا ما في كلام فوق كلام الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى ا ل ق ر آ ن أ ل ا إ ن في الجسد م ض غ ة إ ذ ا صلحت صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله أ ل ا وهي القلق أ س و أ مرض ي ص ي ب القلوب شنو مرضين التعلق بغير الله و يدخل في ذلك فلا تخضعن ب ا ل ق و ل ف ي ط م ع ا ل ذ ي ف ي ق ل ب ه مرضو ق ل ن ا قول ا م ع ر و ف ا مرضت ا ل ع ل ق ب ا ل ن س ا ء ا ل ت ع ل ق بالصور ولدت مرض و أ س و أ منه م ر ض ا ل شك و ا ل ش ب ه ة فبتالي ا ل ا ل ش ب ه ا ت و ا ل ش ه و ا ت أ س و أ أ م ر ا ض القلوب من أ م ر ا ض القلوب ا ل ق س و ة قلوبهم قاسي ة فجدت غسي و ب ا ل م ن ا س ب ة الوعي في القلب و ي ك ا ن في خلاف بين ا ل ف ل ا س ف ة من ج ه ة و ا ل أ ط ب ا ء وبين الفقهاء من ج ه ة في أ ي ن القلب القلب وين القلوب التي في الصدور لكن وين هل هو الدماغ هل و عباره عن خلايا ح ي ة وفيها ا ل ذ ا ك ر ة والوظائف ا ل ح ي و ي ة والمزايد كلها في ا ل ذ ا ك ر ة في الدماغ فوق ولا في هذه ا ل ق ط ع ة من اللحم الصغيرة لكن على كل أ ب و ح ن ي ف ة رحمه الله كان يقول لو قلنا أ ن القلب محله الدماغ ف إ ن الدماغ لا يعمل إ ل ا بدم والدم ضخه إ ن م انما م القلب ولولا أن القلب ا ل أن ضخ د ل ل د م غ ل من ا استطاع الدماغ أ يعمل فيكون عند أبي حنيفة جمع بين عند جمع أبو القلب و ي ن ا ل ل ق هو هذه الدائرة التي تمتد من القلب إ ل ى ا ل د م ا ء المخ ثم تعود إ ل ى القلب ث ا ن ي ة هذه ا ل د ا ئ ر ة تسمى العقل لكن في ا ل ن ه ا ي ة أ م على قلوب اغفالها في قلوب م ق ف ل ة في قلوبهم أ ك ن ة أ ي يفقهوه أ ك ن ة يعني الربط ويس ا ل ك ن ا ن ة اشيل ل ء ا مربط في قلوبهم أ ك ن ة أ ي يفقهوه وفي اذانهم و ق ر ا قلوبهم ق ا س ي ة فبالتالي القلب هذا عجيب طيب علاج شنو؟ ع ل القلب ج ا أ م و ر أ س ا س ي ة أ والعلاج و للقلب أ ن ت س أ ل من بيده القلوب يقلبها أ ن يصلح قلبك يا مقلب القلوب هذا هديتنا إذ دعاء نبينا الصلاة والصلاة في السجود يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. ربنا لا تزق قلوبنا ديني بعد على على مقلب ثبت قلبي في رجل تزق كان نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول القلب أ ش د تقلبا من ا ل ر ي ش ة في مهب الريح في ر و ا ي ة أ ش د تقلبا من القدور عند غليانها لا خلص الغلب يتقلب الواحد على العبادة مقبل هذا يوجد شيء أجيب يجب في نشيط نفسه تحس تحس تحس فترة تحس نفسك مرة تحس نفسك نفسك مرة مرة مرة ت و ن س مع ا ل ن ا س م ص ب ح ي ث نفسك م ق ت ئ ب ومقبضه ن سئل أ ع ر ا ب ي كيف اعرف ت الله قال بنقد العزائم هل ت ت ع ن ف ع ن ى نقد العزائم ا ل و يقول ا ح د أنا ب ك ر ة الصباح المشوارة ا ل بدري أمشي、المشوارة. أمشي م ش س ت ف ى ع ن د خ ا ل ت ي أزورة و م ن هناك الكلاك لجاك زول ع ن د ن ا فاتحة هناك ماشا أشينا ل ل الصباح مالك ما ما قلت ه يصبح وما غادرون ما مرسر ت ع م ل ا ل ح ا ج ك ئ م ا س ة وماسة في جيه عليا وفي قوه فوق قوه البشر تسيرهم وليس لهم مع هذه القوه إ ر ا د ه انها قوه رب العالمين الدعاء الدعاء ثانيا الذكر الذين آ م ن و ا وططمئنوا قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله يطمئن القلوب سبح هلل كبر احمد ربك اشكر مولاك ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن صل ي على رسولك عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جرب أ ن و ا ع الذكر التي تهيئ القلوب ثالثا إ ن هنالك أ ع م ا ل ترقق القلوب وتلينها ومن ذلك المسح على ر أ س اليتيم كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا يحنن القلوب يحنن ويرققه الأفئدة. اذن ل أ ف د ة إ هذا علاج العلاج الرابع أ ن ت ص و م القلب عن الشهوات والشبهات و أ ن تبتعد به عن موارد ومواطن الهلكات يعني أي يا أخي في التلفزيون لدي بيت رجل أو أعجبت ده رجل وسيل في التلفزيون ده ليه هذا يفسد عائلت بتاعة أعجبت وعائلت كان وانت أقول أو امرأة حاجة بصراحة هذا رجل رجل صورة القلوب لكم البعيد بس من القلوب هذه خ ط ر ة و ح س ا س ة فلا بد من أ ن يحفظها صاحبها و أ ن يبتعد بها عن الفتن وعن مواطن الشهوات والشبهات معا هذا كله يساعد على م س أ ل ة ح ي ا ة القلوب نعم ينبغي أن ت ك ن ق ل و ن نهاية برنامجي ا قلوب أقول بذلك وصلت حية قد إلى اشارات و إ ل ى أ ن أ ل ت ق ي ك م في ح ل ق ة ق ا د م ة أ ت ر ك ك م في حفظ الله و د ع ا ي ت ه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته